بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ربك إن سبحانه وتعالى أقن جلاء سورة بكرا آياء رب تقو في ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى هنجالت أبدا عنك سرا يا محمد اليهود ولا يهودا في كريستان الله حتى تتبع ملتهم هقا أمنتي إساني جلديم تتي كي كان سرا فلتني سجلن ديمن قل جدين يا رسولكين إن هدى الله قجل ما ربيتم هو الهدى إسا تقجل ما كربنا كن نسان تقجل ما جديني اتهمي ولئن اتبعت يو هردفتي أهواءهم في لبو إساني والنسان هاسوان في لبو الرأي في الرأي يو بعد الذي جاءك من العلم إرقا علم بيكم ستلوفين بودا مالك من الله من ولا نصير سيفين تاني رب الراب وليين تمسان تقو كل تقو تاني الذين آتيناهم الكتاب إسانن كتابك النينيف يهودا نساراك الساة يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ قُرْآنَ كَنَا يُوكَا كِتَابَ عِيسَانِ نِقْرَآنَ حَقَّ قِرَآتِي عِيسَا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ عِيسَانَ كِتَابَ كَنِ نفسني. في تَوْرَاتِي بِإِنْجِيلٍ يَتْلُونَهُ نِقْرَآنَ كِتَابَسَن حَقَّ تِلَاوَتِهِ حَقَّ قِرَآتِي عِيسَا كَقِرَآنَ سُنِي نِقْرَآنِي أقص مني أماناً للي عن كرو أولئك يؤمنون به جرس قرآنك نتني أماناً كتاب إسانيت اللين أماناً حق عبد الله بن سلام فأ وَمَنْ يَقْفَرُ بِهِ نَمْنِ قُرَانَكَ نَتْتِ كَفَرِي يُكَتَبُ كِتَابُ الْفِمَاتِ كَفَرِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ سُنْ وَرْرَهُمْ جَهِيَّ يا بني إسرائيل يا إلمان يعقوب اذكروا يا ددا نعمتي التي أنعمت عليكم كان نيتيتاً إذن الرد لنقلاسه وأنني فضلتكم على العالمين أن عالمهم دك إذن كالكسي وأننياتني كالويداً من نفسلو كجرم إذن بوسي كنم براتيهن أم بيوتاً كيساً قلن. نعمة مكيخانا يا داتي اتنكفرنا رسولك يا محمد اتأمنا واتقو صدادا يوما قيياك يا ماسا لا تجذي نفس عن نفس شيئا كلب تكتكرى وان ديبفن ولا يقبل منها عدل كما تبتن الله يسير ولا تنفعها شفاعة كما قدمت لكل واسين غونه ولا هم ينصرون قيسان تمسمنوا تقل غياا كثسان صدا ذاتي امنا واذا بتلى ابراهيم ربه بكلمات دبدوه يا رسولك يا محمد وتربك مكر نبي الله ابراهيم فاتمهن نجوت تص نبي ابراهيم نغوت اقرب سني وان توتا اسلامم ترسل ربي نتي همن سني واشن فطره ال ري يدني سانكسا اكا كتابنا كته كان لديك فقط كان لديك كلمات رب و نبي الله إبراهيم مذكر و لم تتوى دينات جتشو. قال رب إبراهيم قلنا إن جاعلك للناس إماما عندرتاء أمتاء سيقروا برباداء سيقروا برباداء جلال رب قال ومن ذريتي إبراهيم تو يا ربي إلمانتي يرى اللي دُرَتَاهَا نَعْفُقُ إِمَامَهُ قَالَ رَبِّ النِّجَرَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ تَلَكِ يَنْأَرْجَتْ وَالرِّذَالِمْ ثُوَتَا جِلَانَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَاسِ دُبَّدْوَ يَرْسُولَكِ النَّوَيْتَنُ تِجَوْنِ بَيْتِي كَانَ مَثَابَةً لِلْنَاسِ كان ناقايا ويتنوغونه واتخذوا تاثفات لا إثنين جنة من مقام إبراهيم مصلى دابتنا بإبراهيم سن الرابق اتصالاتا تاثفات لا إثنين جنة اتصالاتها جدشو وآهدنا ندامن إلى إبراهيم وإسماعيل غر إبراهيم في غر إسماعيل الليل آمساغونه أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بيتتي قل قل لسا ورى طوافو ورى تاؤو ورى رقوع قل إيه سجود سلاتو قلني نفق القل لسا بيتتي يجلني ويتأي مرضي يجل قال إبراهيم وإذ نبي إبراهيم جده رب جعل هذا البلد آمناً يا رب بغند مكا كن غند نغا ينا من الثمرات والرئسان لي فريون ادد الرانا ناتشي من امن منهم بالله واليوم الاخر نما امن انسان في ست امننا ناتشي ربي دين كبراته كننجو ور امن قال ومن كفر نما كفر فأمتعه قليلاً تقوم إسيه إسانك أنا نيسا هذا جلجه أسيد أني يوقع هذا فاتح مكة لفتاتنين أتبان ثم أضطره إلى عذاب النار إذا كنا إسا ديبس على عذاب إبدادتي وبئس المصير وابد وفقتي ديبين إساني إبداجها النمتهوراني يجر درسي نتار رأس متل أباتي درسي رفتون هكا والغين والسلام عليكم ورحمة الله